وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ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 ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرهم وَلَهُم معذاَابٌُ أَلم كَمَثَلِ الشَّيطانِ إذ قَالَ لِْإِنسَ لِقْفُر فَلََّا كَفَروا فَلََّا كَفَرَقَالَ إِن بَرِيُ مِنْ كَإِنّ إِّ أَخَافُوا اللَّه رَبَّّ العالممين. فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا مَأْنَهُما فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ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 اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 يياأَُهََّنَ آممَنُ لَا تَاتَّخِذُ عَدُو وَعدُ وَكُمْ أَْلاءةٌ قُونَ إلَيْهِم تُلْقُونَ إلَيهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقدْ كَ صَرُوا بِم جَأَكُمْ مِنَ الحَقُّ. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَبِتِغَا ظَاهِرٍ أَمَرَضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَ يَفَهُ مِنكُم فَقَدْ غَُّ سَو السَّبيل إ يَذقَفُكُمْ يكُ لكُمْ عَدَ أَ وَيَبِسُقُ وَيَبَسُطُ إلَكُم أَدِيَهُم وَأَلسِينَةَم بِالسءِ وََدّ وََدُّ لَ تَكفرُون ل تَفَعكُم أَرحَامُكُمْ وَلَا أَولادكُم يَوْومَ القِيامَةِ يَفْصلِل بَيينَكُم وَلَّهُ بِماَا تَعمللونَ بَصير.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 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ